تُكْيِنُهُ لَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ومَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ رَاقِدَةٍ فِي السَّمُمْ فَأَقْلَعَ الْأَرْضُ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا الَّذِينَ يُبْطِلُونَ عَمَ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ رزقناهم سرا وعانيه ويومفقوا مما رزقناهم سرا وعانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خيالان